فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الْثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إنِّي سَتَطَعْتُمْ أَن تَفْضُوا أن مِن تَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَفْضُوا كَفْضُوا لَا تَفْضُونَ إلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلٍ يَا رَبُّهُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنَ النَّارِ وَالْحَسُّ فَلَا فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدًا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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقلي حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم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 يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكية مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤنئ المكنون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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى بيقات يوم معلوم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من سقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرف الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون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 إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تلذن من رب العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثَ أَتُمُدِيهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ فلونا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلونا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأم الربين فروح وريحان فروح وريحان وجنّة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضّآ نزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 وَقَالَ اخْذُ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم, ليخرجكم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وللله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه, فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمالهم مشتركون اليوم جنة تجري من تحتها الأنهار مشتركون اليوم تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضرنا نقت باسم نوركم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 قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم واتمستم وغرتكم الاماني حتى جاء أمر الله حتى جاء امر الله وغركم بالله الغر ولا من الذين كفروا مأوكم النار يا مولك وبأس المصير ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد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 يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء قرب ربهم والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر, وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار كمثل قيد أعجب الكفار لبتو ثم يهيج فتراو الصرا ثم يهيج فتراو الصرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومقفرة من الله ورضا وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول إن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالطيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا وجعلنا في ذرية من نبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا وقفينا بعيسى بن مريم وأتينا الإنجيل وأتينا الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة ورهبانية فتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتيقّار إِذْ ضَأَلَ